فضحوا والعاطبريات لا عكه سلم على ما تنسى الناصر يا القلعه العربيه جينين وخذ لي من مارجها رجهها سالم لنا ابلس بالقرم وترابه ناتيه اليافه وشرب من ميتها رمل ورمال لو ما تنسى نقوره من غزة وبوس لرملها أهلنا شامة ورجالا جبارا والقدس الحر ولاق صاعلها إن شاء الله يا ربي تجمعنا بديار فلسطين فلسطين والأحرار عدرى بالقوافل فلسطين في المالك بنقاتل والأحرار عدرى بالقوافل شعبك صار في على المنازل بالرايات لوح يما لوحي فلسطين على الجامر عدينا درسنا عواصف هبينا على وجه الموت وقفنا تحدينا بعصر الدم يا بلدنا